بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفء واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تستاءلون به غلارحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالْطَرِ قريب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إن هو كان حبا كبيرا وإن خف أن لا تقسطوا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتموا لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَنَاءً لَا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقًا فيما نحله فانصبن لكم عن شيء من نفس فانقولوا هو مني ام مغيئا ولن فها أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا له مقولاً معروفاً وذلوا اليات ما حتى إذا بلهن كاح فإن نس منهم رشذا فدفعوا إلى جمو أم ولهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدار نيت ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم لهم فأشهد عليهم وكفّ بالله حساباً برجال نصيب من ما ترك الوالدان ولا قرضاً وصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كثر